وَلَجَعَلْنَا مِنَ الرِّيحِ مَطَرًا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدو يسجدان المتقين في جنات ونهر في مقاط وَيَذِقُنَّ عِنْدَ مَحَلِّكُم مَّقْتًا وَلَقَدْ هَيَّأْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً fun... Həqəktər. filtRA of all of وخلق الجنة من ماله من Rabbul mençeri O boyu yəni Then is Wool <laughs> بيضان وله and هذه <تصفيق> اجين What? <laughs>